اكتبنا للوطن بالدم وصيه نصون العرض ونحمي القضية، وإحنا كتائب سام الغول جنود الفتح الثوريه في الميدان نصول نجول املثمين بكفية قاوم جيشك يا صهيون والله منهاب المنية من نابلس جبل النار تامر قنديل المغوار دمه صنع انتصار بوجه الصهيونية نادر فتح يا بو العمرين دمك والله علينا دين بصواريخ الفاتح ردينا زلزلنا وكارة عادينا شبل الفتح وليد الزناتي في قلبنا اسمك باقي احنا الثورة على الاعادي احنا رجالك يا فلسطين <تصفيق> للموت نشد شراع في بحر الوفا دوما اذهب يا جتا Ama o جبروت الطغيان على حق قال بارودي اسمك للفداء يبقى عنوان يا كتائب صانت العهود بالصواريخ وبالبارود يا كتائب صانت العهود بالصواريخ وبالبارود ما توقف Kiitos! العادي وعوانو يحط رجالك مع اسمك من هل؟ لا عادوني رانو والضلي رايل الضاف بترفرف عزمه إسراف والضلي رايل الضاف بترفرف عزمه إسراف قلم الهم للثوار ومتبالي أبدا لصعاب. الشراع في بحر الريح في دوما يا جتا اللي بدمه يجود يعشك جنات الخلود بنادي لللي بدمه يجود يعشك جنات الخلود ابن الأصل وابن الجود موت الأجل بلاد وطاب للموت نشد شراح في بحر الفداء ومن هاف يا جتائب سامل